وَأَن لَّهَ الْأَمَانَةُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُم عَلَى أَخِيكُم مِّن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ونمير أهلنا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ إِخْوَانَنَا وَنَجْدُدُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ وَأَنَّنِي لَمْ أُرْسِلْهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَفَاتَنَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُم فَإِذَمَّا أَتَوْهُ مُوثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا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 إليه أخوه قال إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا تبت أس بما كانوا يعملون